ومن آل المترجم <تصفيق> للقناة ان الذين كفروا بك لرنم لما جاءكم وان قولتي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 119. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون أَلاَ إِلَيْكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ وَاتَّخَذَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَطُوفُوا وَلَوْنَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك